اللهم لك الحمد حمداً يملأ الميزان ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت وما قبضت وما بصت اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Ashaadu ala ilaha ilaha illa allah Allah. I that Muhammad ar-Rasulullah Ashhadu anna Muhammad على <ؤلف> السلام حي على <Four BelgianALLY> <ج net repay> <hating> <حي> السلام <ieur> Hayya 'ala al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 Ashaadu anna muhammadaan rasoolu allah Haia ala salate, haia ala alfalaah Qad qamt al salate, qad qamt الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا يعتديلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل Allahoe Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim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 الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك كعائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عندي كوزرك الذي ان قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى إذا فغت ف وَإ رك فغب Samia Allahu liman hamida Rabbna wala kal hamida A lot Allahu Akbar Allahu Akbar Sami'a Allah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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين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 والَّذينَ إذاَا فَلوا فاحِشَة أَو غَلَمأَفُسَهُمْ ذَكَر اللهَّه فَستَفَرولِذُ بِهِمْ وَمَي يوْفرِر الذّنوبَ إِلَّ اللله وَمَ يوفِهُ الذُنوبَ إِلَّ اللهَّ لَم يصِرّوا على ماَا فَعَل وَهُمْ يعَلَون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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يُنَقْلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقر صدقكم الله وعده إذ تأسونهم بإذنه حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَاسَي يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 أَوْ كَوا غُززَّ اللَ كانوا وَندَنَ مَماتاتُ ما وَما قُتِر لجعَ الله ذلكِك حََّة في قُلوا بهِهمم واللههُ يُح وَيميد والله, والله بماَا تعملونَ بَصير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 ولو كنت فضاً غريض القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله